السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أيها الأحباب الكرام نظر الله وجوهكم وحياكم وعلمني وإياكم وجعل الجنة مثوايا ومثواكم أهلا ومرحبا بكم مع درس الفقه هذا الدرس اللي كان المفروض أنه كان بالأمس ولكن لاعطال أني في التسجيل أجل لليوم فنعتذر عن هذا العطل ونسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما جهلنا وأن ينفعنا بما نعلم إنه لي والقدر عليه جماعة الخير كنا بدأنا في فقه صلاة الجماعة ولكن بعض الاخوة والاخوات قالوا ان احنا لما انقطعنا قبل رمضان عن درس الفقه كنا بنتحدث في المواضع التي نهى الشارع عن الصلاة فيها وبعدها على طول الازام يعني هي صفحة وبعدها الازام فإن شاء الله عز وجل نواصل حديثنا من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي الخلفي حفظه الله تعالى نقول ونسأل الله عز وجل إعانة والتوفيق أن المواضع التي نهانا الشرع عن الصلاة فيها ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بستة يعني بستة حاجات ربنا فضل النبي عليه الصلاة والسلام على إخوانه من الأنبياء بستة حاجات أعطيت جوامع الكلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل رزقه الفصاحة والبلاغة في الكلام في الحديث بحيث أنه يقول الألفاظ القليلة التي تحوي معاني كثير وعظيم زي إيه مثلا زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعتبروها العلماء قاعدة من قاعد الفقه لا ضرر ولا درار هذه كلمتين يعني كلمة هذه القاعدة كلمتان ولكن يعني يكتب فيها مجلدات في هذه القاعدة معناها كبير أو عظيم جدا ولكن شوف النبع لسه اختصرها في كلمتين ولذلك وهو أمير الرق في البلاغة صلى الله عليه ولي وسلم يقول أعطيت جوامع الكلم يعني هذه القاعدة جامعة طيب نمرة تنين ونصرت بالرعب وده في غزوة الأحزاب ربنا عز وجل نصر النبي عليه الصلاة والسلام بالرعب لما الأحزاب تحزبوا من أجل أن يعني ينهوا أو يقضوا على شوكة الإسلام والمسلمين وعلى دولة الإسلام والمسلمين الله عز وجل باعث ريحا على الأحزاب في معسكرهم فاقتلعا خيامهم وأطفأ نيرانهم وقلب قدورهم الفي الطعام ومن خفهم ركبوا دوابهم اللي مع حصان ركبوا واللي مع جمل ركبوا وهربوا فروا راجعين من الرعب بشدة الرياح كانت أن يعني تقضي عليهم فرجعوا إلى بلادهم وتركوا خلفهم كل شيء يعني سابوا المؤن بتاعتهم وسابوا يعني ما خرجوا غير بال... كل واحد خد سلاحه سيف بتاعه وركب فرسه ومشه وسابوا أكلهم وشربهم والخيم بتاعتهم زي ما هي بس الريح اختلعها ومرميها على الأرض فالنبي عليه السلام لم يحاربهم ولكن الله عز وجل نصره بالرعب ألقى في قلوبهم الرعب فهربوا هم خايفين ورجع جيش الإسلامي بالغنيمة يعني الجيش رجع بدون يعني زي ما ربنا عز وجل قال وكيف الله المؤمنين القتال فرجعوا وقد غنموا غنائم كثيرة جدا وعظيمة جدا من من العدو طيب التالت وحلت لها الغنائم الغنائم وحلت لأمة نبي نبينا صلى الله عليه وسلم الأمة المحمدية أحل الله لها الغنائم وكانت الغنائم حرام على الأمم السابقة. يبقى دي تا دي ثلاثة أربعة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورة أو طهورا ومسجد في رواية مسجدا وطهور في تقديم وتأخير. يعني يعني إحنا ما لقيناش مايا بنتيامن بالتراب يبقى ده الطهورة. في أي حتى في الأرض استقبل القبلة بس تكون نظيفة أرض نظيفة. أستقبل القبلة وأص... وأصل مش لازم بقى زي مثلا يهود والنصارة ما يصليوش غير في صامعهم وكانائسهم ودور ولا... ولا... العبادة في عيتهم لا إنما إحنا ربنا عز وجل جعل لنا المس الأرض طهورا ومسجدا مش لقين مية اختخذنا الماء نتيمم بالتراب ويذكرنا بأصلنا إن إحنا أصلنا من تراب كلكم لآدم وآدم من تراب طيب ومسجدة يعني في أي حتة أنا الحتة الكو الكويسة الطاهرة الأرض الطاهرة، آه وأتوجه نحت الطبلة أكبر وأدخل في الصلاة في أي مكان على الرصيف على الرمل على النجيلة فيحد وأرسلت إلى الخالق كافة كان الله عز وجل يبعث الرسل والأمبياء إلى أقوامهم خاصة أما النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله الله عز وجل إلى الخلق كافة ولذلك يقول الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لِلْعَالَمِينَ عالم الجن وعالم الإنس وَخُتِمَ بِيَا النَّبِيُونَ أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فيبقى عندنا هنا الأرض كلها مسجد في الحديث ده طيب ولكن في في الأرض اللي ربنا جعلها لنا كلها مسجد عندنا كم حاجة كده ربنا سبحانه وتعالى استثناها من الأرض ما ينفعش نصلي فيها نصلي عليها زي عن جندب ابن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يعني خمسة أيام وهو يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذ القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك الأمم اللي فاتت الأمم السابقة كانوا بيجوا على قبور الأنبياء ويبنوا عليها مساجد يجوا على قبر الرجل الصالح ويبنوا عليه مسجد فالنبي نهانا نحن نعمل زيه فقال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام يبقى اه ده استثنائين كمان يبقى اول استثناء القبور ما نصليش في القبور الاستثناء الثاني المقبرة الحمام يعني ما نصليش في الحمام المقبرة اللي هي القبور التراب يعني القرافة يعني المقابر والحمام ليس المقصود منه الحمام اللي في البيوت وإن كان هو يدخل فيها لأنه مكان النجاسة ما نفعش أليس في الحمام وافرش مصليه وصلي وإن كان يعني هو ليس هذا هو المقصود لأن الحمام العرب لا يسمونه الحمامات دقيتنا اللي في البيوت لا يسميها العرب الحمام يسميها الحواش الحوش أو يسميها الخلاء وما كانتش زمان في البيوت كان زمان بعيد عن البيوت خالص كل بيت عامل خالة لنفسها بعيد عشة كده بعيد علشان ما يتأذى بالريحة بالرائحة فالناس لما تحب تقضي حواجة تأخذ المايا معاها وتذهب إلى العشة اللي عملينها بعيد من أجل قضاء الحاجة فيها إنما المقصود بالحمام هنا الحمامات العامة اللي كانت بتبقى موجودة زمان فكان الناس يدخلوا فيها يقلع هدومهم ويغتسل فيها يبقى فيها مية سخنة بيقض عليها بالنار ويغتسل فيها اسمها حمامات عامة كان الوقت قريب مصر كان فيها حمامات موجودة الآن في سوريا ربنا يفك كربوم كانت موجودة في سوريا أنا شفتها في سوريا فحمامات عامة, حمامات عامة تدخل يعني تقلع هدومك وتنزل في الحمام تسبح وتستحمى بالبخار والحاجات دي كلها موجودة فما ينفعش في الاماكن دي لماذا؟ لان العورات بتنكشف قد تنكشف العورات في الحمامات واحد بيقلع ولا واحدة بتا... كان في حمامات للنساء وفي حمامات للرجال فممكن واحد بيقلع مثلا بسه عورته تنكشف فكيف انا اقفصلي والعورات مكشوفة امامي فما ينفعش طيب يبقى كده تلات عندنا حكتين القبور والحمام وعن البراء البراء ابن عازب صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل مكان اللي الإبل بتنام فيها تبرك فيها فقال لا تصلوا في مبارك الإبل لماذا يا رسول الله فإنها من الشياطين اللي المبارك دي بيبقى فيها شياطين طيب وسؤل عن الصلاة في مرابيد الغنم قالوا له رسول الله طب نصلي في ال الحتة اللي بتربط فيها الغنم لأن الغنم بتنم فيها وترعب فيها فقال صلوا فيها فإنها بركة فإنها بركة قيل بركة لأن فيها الملائكة ملائكة بتكون موجودة في الأماكن اللي فيها الغنم والله أعلم إنما الشياطين تكون موجودة في الأماكن اللي بتبرق فيها القبل يبقى احنا عندنا ثلاث أماكن استثناهم الشرع من الأرض الأرض كلها عندنا مسجد وطهور إلا ما استثناه الشرع بنص الأحاديث المقابر الحمامات مبارك القبل يبقى تصلي في كل حتة إلا ثلاث حاجات دول ها؟ المقابر الحمامات حمامات العامة يعني أو الخاصة بقى اللي في البيت دلوقتي ما ينفعش حد يصلي في في الحمام يبقى المقابر والحمامات ومبارك الإبل نضيف نقول أي أرض موجود فيها نجاسة ما ينفعش يصلي فيها أي حتى لو كانت النجاسة جنب الجامعة برا الجامعة بس بس بجوار الجامعة يعني برا. برا الجامعة ما ينفعش لو احنا المسجد امتلأ بالناس كل كلها ملأة المسجد وفيه حطة فاضية برا المسجد لكن في مجاري ضربة فيها ينفع نصلي فيها ما ينفع نصلي فيها عشان دي نجسة فالأماكن النجسة ما ينفعش نحن نصلي فيها الله أعلم أحاديث طبعا اللي احنا قلناها كلها أحاديث صحيحة موجودة في الإرواء ومختصر مسلم طيب, طيب بعد ذلك ننتقل إلى الأذان الأذان في اللغة قالوا هو الإعلام بنعلم الناس بدخول الوقت هو الإعلام لقول الله تعالى في سورة الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر إن يأتينا من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يعني أعلم الناس بأوقات الحج أو بوقت الحج وأيضا في سورة التوبة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أذان إعلام من الله ورسوله شرعا قالوا هو التعبد لله عز وجل بإعلام بدخول وقت الصلاة شرعا هو التعبد كما ذكر ذلك صاحب شرح بداية المتفقه هو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة يبقى إحنا الأزان ده بنتعبد به لله عز وجل بنعلم به ليه؟ لبنعلم به الناس إن وقت الصلاة حان حان وقت الصلاة ولزاك حتى صاحب الكتاب بن أدينا كتاب الوجيز قال هو الإعلام في ال في ال الاستلحاب شرع هو الإعلام بدخول وقت الصلاة ألفاظ مخصصة ما ينفعش نقف في ال في ال في المئزنة أو في من خلال مكبر الصوت ونقول يا مسلمين وجبت الصلاة أو دخل وقت الصلاة ما ينفعش إنما بنعلمهم بهذه الألفاظ المعلومة أنه قد حان وقت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كذا لغاية لا إله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الأذان معروف نحن بسمعه كل يوم في اليوم خمس مرات طيب بعد كده في الإقامة قالوا الإقامة في اللغة مصدر أقام الشيء أي جعله مستقيم يبقى في أزان في بعده إقامة يبقى الأمر كله مستقيم بعد الأزان بنقيم بن بن الصلاة على طول ونستقيم لها فلغة مصدر أقام الشيء أي جعله مستقيم طب شرعا هو التعبد لله عز وجل بالإعلام الأولان كان بالإعلام بدخول الصلاة وقت الصلاة أما هذا اللي هي الإقامة هي التعبد لله عز وجل بالإعلام بالشروع في الصلاة يركني الأزان بنقول يا مسلمين انتبهوا حان وقت دخول الصلاة ونحن نؤذنكم بذلك أو نعلمكم بذلك أما بقى يا مسلمون انتبهوا نحن نعلمكم و بنح نحن نعلمكم بأننا سنشرع في التو في الصلاة هنبدأ الصلاة قالوا الأذان واجب والواجب إلى الفرد أقرب الواجب إلى الفرد أقرب وقيل إن هو واجب واجب كفاية على الصحيح من وده من كلام يعني من كلام أهل العلم واجب كفاءة وده الصحيح من كلام أهل العلم عند الإمام مالك عند الإمام أحمد رحمهم الله تعالى يعني إيه؟ يعني هو واجب على الكفاية لو قام به البعض سقط عن آخر ممكن نصلي آآ آآ مثلا جماعة نعمل جماعة من غير من أذن آه بس هنقيم الصلاة بس ولذلك ال الجماعة الثانية مش بنقذل لها بنكتفي بأذان الجماعة الايه الجماعة الاول اما يكون لقى في مسجد هنعمل مثلا في فيه مساجد كبيرة بتفضل مفتوحة الى 24 ساعة الصلاة دايمة فيها بتفضل الجماعات شغالة طول اليوم فيها غير الجماعات الام جمع مثلا جماعة الفجر بعد شوية تلاقي ناس جاي متأخرة تعمل جماعة تانية الظهر بعد ناس تجد أخارة تعمل جماعة تانية الده. والعصر والمغرب والعشاء وهكذا دا ولايك طيب كل جماعة بقى هنقيا هنأذل هن هن لا لا هي هو أزان واحد أزان بتاع الخاص بالجماعة الأم لها بيصلي بيهم الإمام الراتب ثم بعد ذلك أي جماعة تنعقد بعد ذلك بالإقامة فقط يبقى عشان كده قالوا هو واجب على الكفاية وهذا على الصحيح من إيه من كلام أهل العلم عند الإمام مالك وأحمد رحمه الله تعالى عليهم. وذلك لقول مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولا أمكم أكبركم. ساعة الصلاة ما يحضر وقتها وقتها وقتها فواحد يؤذن. وواحد يؤمنه والكبير هو اللي يؤمنه طبعا كبير بمعنى إذا كان حافظ إنما ما نقولش بقى ده الكبير وما بقى مش حافظ يدخل عك لا ما إنما يكون الكبير حافظ يعني لو في صغيرين حافظين والكبير معاهم حافظ نقول لهم إيه لا نقدم الكبير نقدم الكبير سنا أكبركم سنا يتقدم لأن هنا هيستوى في القراءة تمام وقد يستو في القراءة وفي, وفي الفقه وفي فقه, فقه الآيات وفق السنة وفق الصلاة نشوف الكبير فيه ينأدم ينأدم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم واحد يؤذن واليا أمكم أكبركم وده حديث متفق عليه ده حديث متفق عليه سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغر عليه يعني هي كلام ده كان النبي عليه وسلم لما يخرج بغزوة ويأتي يغزو قرية من القرى أو بلد من البلدان فكان يقول للجيش بتاعه احنا هنعسكر هنا جنب المدينة دي جنب البلد دي اللي احنا هنغزوها هنعسكر جنبها لغاية الصبح ومن خلال ما احنا عادين هنسمع لو كانوا هيئزنوا يبقوا دول مسلمين يبقى خلاص بقى ما نغيرش عليهم خلاص ما نغزهمش ولو ما سمعناش أزان يبقى نغير عليهم دول ليسوا بمسلمين فهو الأزان حتى يعلم للجميع أنه من شعائر الإسلام والأزان هو أول شيء يلفت انتباه المرء إلى الصلاة لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة من أجل أن يتهيأ المسلم على الوجه المطلوب منه ثم يلبي النداء هذا كلام ذكر صاحب شرح بداية المتفق قلنا هو أحد شعائر الإسلام والله تعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أيها الأحباب الكرام الأذان له فضل عظيم يشهد لهذا الفضل حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة والحديث صحيح موجود في صحيح الجامع وفي صحيح الإمام مسلم يوم القيامة يأتي الناس جميعا في الموقف العظيم نسأل الله عز وجل العافية ونسأله من فضله العظيم فنجد المؤذنون أو المؤذنين نجد المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيام رأبتهم طويلة يعرفون على رؤوس الأشهاد بطول هذه الأعناق لأعناق بتاعتهم رأبتهم يعني أنهم هم المؤذنون الذين كانوا يؤذنون في الدنيا يرفعون الأذان لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة وعن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصع الأنصاري صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بيروي لنا عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه قال إني أراك تحب الغنم وتحب البادية تحب الغنم والبادية البادية هي مفرد بوادي والبوادي بتبقى في الصحراء جماعة البدو يقول انا شايفك بتحب الغنم وبتحب ان انت تكون موجود في البديه في ناس ما تحبش المدن ما تحب ان هي تجلس في البديه خلاص الجماعة البدو حبوش صخب المدن ولا انما لهم حياتهم الخاصة بيهم في حياة البداوة والبدوية فيعودوا في الصحارة وما يعني بيجدوا أنفسهم في هذه الحياة يقول له إني أراك تحب الغنم والبادئ فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء لو كنت في البادئة بتاعتك ومعك الغنم بتاعتك وحان وقت الصلاة أزم وارفع صوتك بالأذان على قد ما تقدر طب ما الحكمة في رفع العقيرة بالأذان عقيرة عن الصوت الحكمة هي بقى وده الكلام ده بقى قاله النبي عليه الصلاة فإنه لا يسمع مدى صوت المؤزن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح موجود في صحيح النساء وموجود عند البخاري موجود عند النساء فالحكمة من إني المؤذن يرفع صوته بالأذان، إني صوته هذا ما يسمعه أحد من الجن أو أحد من الإنس، وفي رواية ولا حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة، لذلك كلما رفع المؤذن عقيرته بالأذان رفع صوته يعني كل ما صوته بعد بعيد. وكل ما صوته بعد المعيد كل ما كان الشهود له كسرون الذين يشهدون له صفة الأزان يعني كيفية الأزان يبين هنة حديث سيدنا عبد الله ابن زيد بن عبد ربه سيدنا عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه خلي بقى سيدنا زيد ده هو اللي ربنا اكرمه ورأى الاذانة في الرؤية ابن اكرمه برؤية علمه فيها الاذان فاخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخبر به بلالا رضي الله تعالى عنه. إيه القصة سيدنا عبد الله ابن زيد ابن عبد ربي ابن عبد ربه قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع يعني قرر أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لماذا لموافقته النصارى قرر النبي عليه الصلاة والسلام في البداية قبل شروع الأذان إني هيجمع المسلمين للصلاة بنقوس جرس هيرن النبي عليه الصلاة والسلام أمر حد يرنه فالناس تسمع صوت الجرس تعرف إن حان وقت الإِلَى الصلاة ولكن النبي, صل... النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا ولكن كان كارها له كانش النبي يعني مستريح للأمر النقوس ليه كاره أمر النقوس بس يعمله على مضض لأنه يوافق النصارى وكان دايما النبي عليه السلام يقول خالفوا اليهود والنصارى فعشان كده النبي عليه السلام كان كارها له للنقوس يعني لأنه موافق للنصارى نصارى بيرنوا الجرسان بتاعته يضرب الجرس بتاعه نواقيس بتاعته في الوقت ما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خلاص كاد النبي عليه الصلاة والسلام يفعله فابن عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه ابن عبد ربه يقول طاف بي من الليل طائف وأنا نائم وأنا نائم طاف بي طائف يعني كأنه شاف واحد بالليل وهو نايم الرجل ده عليه ثوبان اخضران لابس بين اخضرين عليه ثوبان اخضران وهذا الرجل في يده ناقوس يحمله شايل في ايده جرس فسيدنا عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه لما شافه في المنام لابس اللبس الأخضر ده ولقى في يده ناقوس وهو طبعا كان عارف ان النبي عليه الصلاة والسلام هيجمع الناس للصلاة بالناقوس فقال للرجل في المنام في الرؤية قال فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس يسأله ما تبيع ليش الناقوس ده الجرس ده تبيعن الجرس ده فالرجل في المنام سأله فقال لسيدنا عبد الله وما تصنع به انت هتعمل بيه ايه قلت يعني سيدنا بن عبد رب عبد الله ابن ابن زيد بن عبد ربه بي بيقول قلت ندعو به بالصلاة انا اشري منك علشان نجمع الناس بيه بالصلاة نرن به كده فالناس تعرف ان احنا ناخذ قال افلا ادلك افلا ادلك على خير من ذلك بقول لك مجيش نقول لك حاجة أفضل من النقوص دي فقلت بلى قال له يا ريت قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمد الرسول الله حي على الصلاة يعني تعالا حي يعني تعالا هيا حي يعني هيا تعالا حي, هي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح تعال إلى الفلاح صلا فلاح فلاح في الدنيا فلاح في الآخرة من اراد الفلاح في الدارين فعليه ان يقيم الصلاة في اوقاتها ويحضر الجماعة. وسعت أن يسمع النداء الأذان يلبي حي على الصلاة لبيك ربي ويروح يصلّي ما يتأخر ولا يعني يتكاسل لأن التكاسل عن الصلاة هي صفة ونعت نعت الله تعالى بمنافقين فقال الله عز وجل هو أصدق القائلين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا فلست الله عز وجل أن يعيدنا من العجز والكسك كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله توحيد تهليل تكبير كل هذا في الأذان سيدنا عبد الله ابن زيد بن عبد ربه قال ثم استأخر غير بعيد مش اللي بعيد كده شوية قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة رجعتني قال له ولما تيجي تقيم الصلاة قول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله تلاحظ ان الاقامة ذكرت بسيغة الافراد يعني يعني الاذان بنقول كل حاجة مرتين اما الاقامة بنقول كل حاجة مرة واحدة الا قد قامت الصلاة بنقولها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله إلا. قال يعني سيدنا عبد الله ابن زيد بن عبد ربه قال فلما أصبحت أتيت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء وقت الفجر جريت على النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرتُه بما رأيت قلت له يا رسول الله هذه الليلة رأيت في ما أرى النائم كذا وكذا وكذا وكذا ودار بيني وبين هذا الرجل حديث كذا وكذا وقال لي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله شوف ده دادة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي إن رؤيا صحيحة ورؤيا حقيقية فقال إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله ثم أمر بالتأذين النبي عليه الصلاة والسلام فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك في رواية أخرى أراد سيدنا عبد الله ابن زيد بن عبد ربه إن هو أذل، ولكن لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ويعرف إن صوته مושحل، فقال لا له، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن زيد بن عبد ربه لقنه بلالا، فإنه أندى منك صوتا، يعني أوقف جنب سيدنا بلال كده ولقنه له، علمه له. وخليه هو يؤذن لانه هو صوته في نداوة والنداوة دي جماعة الخير مش ان احنا نغني بالازان لا الغناء في الازان مكروه ولكن النداوة هي صوت رخيم موجود في جسم الحرف حين ينطق به الانسان تجده كذا هو بيؤذن بي بي بي بي بي صوته نادي ما هوش بيغني ولا حاجة بس صوته نادي حتى حتى لو أذانا شرعية تجد صوته فيه نداوة الصوت رخيم كده صوت حلو كده بخلاف بقى الغنى يعني الأذان لا لا يتغنى بيه ليس من السنة التغني بالأذان ولكن دي أصبحت موضى دلوقتي تجد حتى الإخوة اللي فاهمين الكتير منهم إلا ما رحم الله عز وجل بيتغنى بالأذان والتغني بالأذان مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ايه مولى بقى دي بعض المستمعين والمستمعات ما ياخدش باله من كلمة مولد ما يعرفش كلمة مولى. وبعض يعرف انما يعني نقولها برضو من باب العلم بالشيء به. المولى ده يعني إنه هو كان عبدا عند فلان يقول لك مولى فلان يعني كان عبد عنده ولكنه أعتقه فلما أعتقه أصبح له حق المولى إنه يبقى عايش معه ويدافع عنه وينافع عنه وممكن يخدمه بس هو ليس عبدا ولكنه حرا وله إيه الولاء يعني له الولاء الولاء لسيده اللي كان إيه اللي كان سيد الولاء لمن أعتقه تمام طيب في بقى يقول لك إيه يعني إيه يارس منه و... يعني إذا مات السيد هو يارس منه وإذا هو مات السيد هو يارسه وهكذا طيب. الحديث ده حديث حسن صحيح يعني إيه حسن صحيح يعني من طريق نجد أنه حسن ومن طريق آخر نجد أنه صحيح موجود في صحيح أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وفي سنن الترمذي ولكن في سنن الترمزي نجد مختصرا وايضا نجد في سنن ابن ماجة رحمة الله تعالى عليهم جميعا نخلي بالنا ان يستحب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس واحد يعني بعض المؤذنين يقول الله أكبر الله أكبر نقول له كده انت خلفت السنة هو الأزام صحيح ولكن فيه ترك للأولى وترك لما هو مستحب كيف هذا نقول له يستحب انك تجمع التكبيرتين في نفس واحد ازاي نقول كده الله أكبر الله أكبر يبقى جمعنا التكبيرتين في نفس واحد بدلا من ايه منقول في بعض البلدان كده يقولوا الله أكبر الله أكبر وفي بعض الإخوة يقولوا كده هما بيأذن ولكن ده ما بيأذن عنده فقه الأذان لأنه لو علم أنه يستحب جمع التكبيرتين في نفس واحد لفعل ذلك كان بيحب السنة وعارف الفقه هيستحب ذلك ويفعل ذلك فالافضل والمستحب جمع التكبيرتين في نفس واحد الله أكبر الله أكبر وهكذا سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر يعني رضي الأذان ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وذكر الحديث وقال أهل العلم في هذا الحديث إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين، وفي إشارة أن السامع يجيبه كذلك. والدليل أنه بيه يرد دراه، وهذا حديث صحيح موجود في صحيح أبي داود، وعند الإمام مسلم في صحيحه وفي صنن أبي داود وذكر هذا الكلام، الإشارات الضئرة هذا ذكرها الإمام النووي. رحم الله تعالى في شرحه لصحيح الإمام مسلم في المجلد الثالث صفحة 79 أيضا يستحب الترجيع ترجيع هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت يعني هيعملها بالكيفية دي. الأمر قد يحتاج إلى شيء من التمثيل فلا بأس أن نمثل يعني بالأذن فنقول مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويسكت بعدين يقول اشهد أن لا إله إلا الله بصوت بسطن كده، اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمد رسول الله اشهد أن محمد رسول الله اشهد أن, الله أشهد أن لا إله إلا الله ويكمل عادي بالأزان بصوت مرتفع يبقى احنا رجعنا في الشهادتين يعني رجعنا ايه يعني قلناهم قبل ما نقولهم بصوت عالي قلناهم بصوت منخفض الاول فهذا يسمى الترجيع في الشهادتين وهذا أمر مستحب من السنن ايضا ذكر ذلك الامام النووي في شرحه لصحيح الامام مسلم سيدنا نبي محظورة وقد عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا لمكة في البيت الحرام رضي الله تعالى عنه يقول أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهدوا ان محمد رسول الله خلي بالك بقى شوف هنا الازان هتجي الصيغة بتاعته مختلفة شوية لان احنا عندنا اكثر من صيغة للازان في عندنا صيغة 15 صيغة 13 في عندنا صيغة 17 واذا اردت سيادة ارجع لكتاب فق السنة ستجد هذه الصيغة ومن جملتها الصيغة اللي امامنا دي هتجد سيدنا ابي محظوره بيقول ان النبي علمه الاذان ده الاذان ده لما يجي ياذن هو بيقول الله اكبر الله اكبر بس انما احنا عندنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يبقى هنا ناقصه اتنين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله مرتين اهم زي الاذان التاني اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله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 أربعة شهتين عدنا على أشهد الله لا إله إلا المرتين وعُدنا على أشهد أن محمد رسول الله مرتين يبوا أربعة أو إن شئت لو جبت الشهادة أشهد الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تعتبرها مرة ب إحنا عدناها مرتين تجعناها مرتين طيب وهتيجي تلاقيه في التكبير نقص اثنين يعني زود 2 ونقص 2 ده وجه من أوجه الأذان في وجه هتلاقيه إذا ما ذكرهم الشيخ سيد سابق رحمه الله عليه في في قصه السنه هتجد التكبير بمرتين بس هيبقى مجموع الفاظ الأذان 13 عشان هم 15 الاذان بتاعنا 15 اللي انت بتسمعه في اذانات بلدتنا دي في في مصر ها 15 لفظه طيب ولو احنا شلنا خلينا التكبير مرتين بس هيبقى 13 لفظة ولو احنا خلينا التكبير زي الازان بتاعنا ورجعنا هيبقى 17 لفظة يبقى عندك اهو 13 و15 و17 وازان ابو محزورة هيعتبر قد إيه هيعتبر خمسة هيعتبر الله أكبر الله أكبر يبقى دي واحدة ها طيب وهنزود هنا مرتين يبقى خمسة وزودنا يبقى سبعة عشر هيبقى سبعة عشر سبعة ها طيب على كل حال الشاهد من هذا الحديث أن هناك ثلاثة أشكال ل الاذان وكلها الفاظ صحيحه او اشكال صحيحه طيب التسويب في الادان الاول للصبح فقط يعني ايه تسويب تسويب ان تقول الصلاه خير من النوم ده في الاذان الاولاني له حكمه اكثر من الاذان التاني ولو قيل في الاذان التاني لا بأس بس لو قلناه في الاذان التاني ما نلويش في الاذان الاولاني ولو قلناه في الاذان الاولاني ما نلويش في الاذان التاني لمن فعش يتقال في الاذانين بالنسبة للفجر الفجر معلوم ان الفجر له اذانين الاذان اول واضان ثاني طيب ينفع نثوب في الظهر، ينفع نثوب في العصر أو في المغرب أو في العشاء ما ينفعش التثويب فقط في الفجر والراجح فيه أنه في الأذان الأول طيب سيدنا أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أيضا ومؤذن مكة عينه النبي عليه الصلاة والسلام ليؤذن لأهل مكة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وفيه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في الأولى يعني في الأذان, الإيه؟ في الأذان الأول قيل إن أهل مكة يرجعون في الأذان الأول وأهل المدينة يرجعون في الأذان الثاني لا بأس ومفيش اختلاف جمع واحنا مش يعني هنختلف في المهم يبقى في تثويب في أذان فج سواء كان في الأذان الأول أو كان في الأذان الثاني وهذا الحديث صحيح موجود في صحيح النسائي وسنن النسائي أس لما تيجي تثوب في الأذن الأول أو الأذن الثاني ألفاظك تكون واضحة و و ومجودة. الصلاة خير من النوم مثلاً واحد جنبينا في ال في مسجد قريب مننا يقول الصلاة خير من النوم لا طب أين الميم يا أخي أين الميم لازم تظهر الأوفاض وال وال وال وال والأذان يكون مجود بغننه بإذعاماته بالشدات اللي عليه سبحان الله ومن هنا تأتي النداءة وتأتي الرخامة يكون صوت رخيم كده حلو والأذان يا جماعة الخير سبحان الله لما يأذن واحد صوته طيب بيرقق قلب الكلام ده بلقي أنا أتحدث فيه مش هنصبخ صبيخ الحديث يا الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه سبور السلام قال قال ابن رسلان فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر ليه نحن عندنا في خلاف بين أهل العلم هل التسويب يكون في الأذان الأول أم في الأذان الثاني احنا مش هل نختلف إن شاء الله نختلف العلماء عشان بس هم بينوا شرعيته قالوا لأن التسويب في الأذان الأول أما يقول حي على الف... حي على الصلاة خير من النوم قيل لانه إيقاظ للنائم انت بتوقذ النائم ده نايم لسه فلو أنا جعلت التثويب في الأذان الثاني هذا تحصيل حاصل ما هو أم من النوم خلاص تمام إنما لما يكون في الأذان الأولاني أنا بأم من النوم ولذلك تجد أن التثويب في الأذان الأول إنما هو إيقاظ للنائم وتنبيه للقائم لا عايز يوم يغتسل وكان على جناب يوم يغتسل اللي عايز يتصحر يقوم وهيصبح صايم زي اللي الله دي كده يتصحر أه؟ طيب يبقى لسه قدامه وقت يتصحر وكأن اللي نايم أنا بصحيب أقوله الصلاة خير من النوم طيب إنما في الأزان الثاني هيبقى تحصيل حاصل أصل هو أنا لما أزنت الأزان أولين هو أهم من النوم فزاي في الأزان التاني أنا أقوله الصلاة خير من النوم إلا إذا كان نائم نما أنا يغلب على ظني أن الأذان الأولاني أيقاظه وبالتالي لما يكون التسويب في الأذان الأولاني فده أفضل وده مكان لذلك ابن رسلان يقول ما ذكره الأمير الصمعاني في صبر السلام فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لماذا؟ لأنه ليقاظ النائم وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة يبقى الأذان الثاني بنقول له خلاص احنا هندخل في الصلاة وقت الصلاة دخل، إنما الأذان الأولاني أنا بأخذهم من النوم فقول لهم يا نايم صح اللي بتصلي انتبه اختم صلاتك بالوتر يا اللي أنت يا يا من أنت على جنابه قم فاقتاسم يا من تريد أن تصوم غدا قم في الصحر قم للصحور يعني فبيقول برضو الشيخ حفظه الله استحباب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة أي أذان لأي فرض بيستحب أن الأذان يكون في وقته إلا أذان الفجر أننا بنقدم الأذان الأول عن وقته سيدنا جابر بن سامرة قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم يعني إيه لا يخرم يعني لا يفرد في ذلك يعني كان حريص جدا بلال رضي الله تعالى عنه أن يؤذن إذا زالت الشمس زمان كان ما كانش في طو... يعني موقيت الصلاة كانت تعرف بالشمس وإحنا كمان لما كنا في البحر يعني بنشتغل في البحر ومعناش ساعات أو نعم معنا ساعات ولكن مش عارفين موقيت إمتى فكنا نصلي على الشمس الشمس حين ما تبقى عمودية في كابت السماء ولا لسه ده وقت كراه ده لسه لسه ما دخلش وقت اللي. ساعات أن تزول الشمس أو تغيب ش... تزول الشمس أو تنحرف الشمس عن كبد السماء نول أو كده دخل وقت الصلاة خلاص كده حان وقت صلاة الزور تمام فسيدنا جابر ابن سمرة يقول كان بلال أو كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم لا يفرط في ذلك يعني ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام حين راه ودي صنّا بقى مع يعني إحنا ببنخوّد شيء برنا منها في في المسجد الإمام الإمام المسجد في الأوضة بتاعته تمام الأملك بالأذان المؤذن يملك الأذان لأن هو مؤتمن عليه تمام والأملك للإقامة الإمام بتاع المسجد يبقى ساعة ما يخرج علينا الإمام من الأوضة بتاعته من الحجرة بتاعته يروح قايم على طول المؤذن يقيم للصد بنحفظها دي بقى المؤذن أملكه للأذان الأذان بتاعه هو اللي بيبص على الوقت هو اللي بيأذن ما بيستناش إن الإمام يقول له إيه قوم أذن حتى كان عندنا انصح الحديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن مؤتمن على أوقات الصلاة وعلى ألفاظ الصلاة وعلى مش كده مؤتمن عليه نفعش أذن قبل الوقت ما ينفعش يخرج بالأذان عن ضوابط الشرعية تمام ف الأملك بالأذان المؤذن والأملك للإقامة الإمام فأول ما يخرج الإمام على الناس يقوم يقوم المؤذن فيؤذن وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم اللي هو عتبه الله عز وجل عتب عتب الله عز وجل فيه النبي النبي صلى الله عليه وسلم عبد سهول الله ام قيل هو اسمه ابن عمرو أو عمرو ابن ابن ممكتوم وقيل ان هو اسمه ابن ممكتوم يعني عبد الله ابن ممكتوم قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه عمرو طيب النبي عليه الصلاة في الحديث يقول ما غركم شيء أذن بلاذ لاني بلاذ لأن بلالا يؤذن والدنيا لسه ليه؟ لسه الفجر الصادق لم ي... لم يعني يخرج طيب لسه لم يطلع علينا الفجر الصادق فاللي عايز يأكل ويشرب عايز يصحر آ حتى يصحر حتى يؤذن ابن ابنه مكتوم سيدنا عبد الله ابن مكتوم أو عمر ابن مكتوم ساعة ما يؤذن خلاص نمسك لأن هو الأذان الصادق أو الفجر الصادق طيب وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من تقديم الأذان في الفجر على الوقت بقوله لا يمنعن أحدكم أذان بلال من صحوره هو عحد يمنعه أن يسمع أذان سيدنا بلال لا ده بيتكلم الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام تسمع أذان سيدنا بلال حدي شيء يمتنع يأكل ويشرب تصحى فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل لماذا رسول الله يؤذن بالليل قال ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم القائم اللي بيصلي خليه يختم الصلاة بقى خلاص ولينبه نائمكم والنائم نقول له ايه نقول له انتبه ها؟ وقوم من نومك كنت هتغتسل اغتسل كنت هتتوضى تتوضى تقدحكتك وتتوضى تتهيأ للصلاة فإنه نقوله بالحديث بقى على بعضه قد بيان النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من تقديم الأذان في الفجر على الوقت بقوله لا يمنعنا أحدكم أذان بلال من صحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم والحديث متفق عليه عند البخاري وعند مسلم وفي سنن أبي داود ما يقال عند سماع الأذان والإقامة نقول إيه لما نسمع الأذان ونسمع الإقامة هذا ما سنقف عليه وهذا ما سنتحدث فيه ونعلمه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم جماعة الخير لعل فيما سمعتموه كفاية أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سعدنا بحضوركم وجزاكم الله خيرا لحسن إصغائكم